إلى آخرين كثيرا ما نقرأ هذه الآية الكريمة وهي آية الكرسي ولكن الكثير من الناس لا يفهموا معناها ولا يدري محتواها، مع أن أهم ما في القرآن هو الاستحضار الاستحضار المعادي إلا إذا كان الانسان مجرد يغضل كلمات دون أن يفقع معناها هذا بعض العلماء يقولوا هذا اللي سبقان وان كان الحق انه سواء فهمنا المعنى او لم نفهم المعنى ففضل القران لا القرآن القران ثابت ولكن بعض العلماء يقولوا لابد الإنسان اذا نطق بشيء لا بد ان يفهمناه عليه السلام ورحمه الله وبركاته ولذلك يقول في تعريف الكلام اللغه العربيه في الازهري شرح ها نقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع معنى بالوضع منها بالقصد بمعنى ان الانسان ينبغي ان يتكلم ويقصد ما يقول بمعنى ان المعنى حاضر في الذهن وعليه الذي ينطق بكلام لا يدري معناه هذا ليس المتكلم في اللغه العربيه على كل حال القران امرنا بان نتدبره افلا يتدبرون في القران بهذا يعني الاستفهام الانكاري يمكن سبحانه وتعالى على من يقرا القران ولا يتدبره افلا يتدبرون في القران اذا سبحان الله هذه الايه الكريمه قلنا هي يقول العلماء افضل ايه في القران واعظم ايه في القران هي هذه حتى الله صلى الله عليه وسلم راكن مش يقول لهم عليه الصلاة والسلام ان القضيه تاريخ الامتحان تك اوقع في النفس عم برد سميسه اذا شي واحد عجزك شي قضيه سئله بقى جبس وثم يحقق ويخلك نعم يتفكر يفكر وما شاء الله وعلي يجو يتذا والله حياتك لكن اذا قلع من اول وين مجرد تفكر في اذا او ذكر ذاك ها مرور الكرام لا تبقى أن ها، تطير الرسول صلى الله عليه وسلم خال يحضر الصحابة وكررها عليهم وتألم قال لهم قولوا لي أي آية أعظم في القران وكررها ثلاثة الرأس قلنا ستعمل وستستدبع فأبي ابن سبحان الله كل كعب ثالثا قالوا يا رسول الله آية الكرسي الله اكبر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر ليهنك العلم أبا المنذر أي هنيئا ثم هنيئا لك بالعلم إنك رجل حبيق فاطرة فهم ما شاء الله لماذا كانت هذه الآية التي هي أعظم الآيات في القرآن وصيد الآيات أنا كانت أعظم. كما أن عندنا أعظم صورة في القرآن. تذرون ما هي؟ أعظم صورة في القرآن. تذرون ما هي؟ شو أعظم صورة في القرآن؟ لا. اعظم صورة في القرآن هي الفاتحة. هي الفاتحة. جمعها في القرآن كله أعظم سورة هذه ما تنسوا ألي أنا قلت لكم طريق سعيا؟ كيف عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في القرآن أعظم سورة في القرآن الثامنة ولذلك جاءت أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكتب في أول النصوص فيقول العلماء هذه السورة بمنزلة الكلية للقرآن. كان القران جزئيات مفرع عن هذه الكليات كل محتوى القران مثل محتلنا ستين حل كلها تندرج وتنضوي تحت الفاتحه اذا اعظم سوره في القران هي الفاتحه واعظم ايه في القران هي ايه الكرسي لا بد ان تفهم حان ضرورة له وواجب عليك ولذلك اوجبها الله في أوجبها الله في كل صلاة كل ركعة كثنا فيها سبعة شرك على فريضة كسلوها لا بتسكمل ولا سلاط لما نكفر زعت كذب علىك بك أنك كثرك الكل أعظم صورة هذه. هذه الآية سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من يصلي يصلي ثم قرأ هذه الآية واحدة قرأ هذه الآية عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا المرض هنيئا ثم هنيئا لمن تطبق هنيئ هذا الحديث الشريف على هذه الآية الكريمة ما بين ما بينكوه بيت الجنة الى انسى ولكن مش نار ويومين وشعار وعام لا لا من المهدي الى اللاحب حسن دخل قبوله وانسان هي ما عليك هي الدخلة الجمعية هي مفتاحة مفتاحة موضيقية يبدو يقول بمجرد ماسا خلاص نعم ايضا سبحان لماذا كانت اعظم في القران أعظم أحب. لماذا احفظ هذه العظمه بدي نفهم السر كان ال السورة التي تعد ثلث القران ايش هي الاخلاص لماذا كانت ثلث القران لان القران مقسم الى ثلاثه في تشريعات اوامر ونواهي أوامر يجب تطبقها، في أوامر يجب تطبقها، ونواهي يجب استناغها، وفيها هذه الكثرة الأحكام شرعية، وفيها قصص قرآنية قصص، فيها قصص، فيها أوامر يجب، هذا أذل هذا واحد أذل، أوامر يجب تطبقها ونواهي يجب استناغها وفيها هذه الكثرة الأحكام شرعية وفيها قصص قرآنية قصص فيها قصص فيها أوامر يجب هذا أذل هذا واحد أذل أوامر يجب تطبيقها ونواهي يجي مشينا بهو أخبار يجي مستحقات وعندنا قصص قرآني القصص قصة نوح قصة آدم قصة آدم الشيطان مش برهنا العدو إنه مثلا من أول وحدة والصراع ما ينزل للصراع الحرب مستمرة دروس منذ نزل آدم والشيطان وهي بقى قيمة حتى الإنسان إنسان حلو ما تضع الحرب اوزارها حتى تقوم صناعه الحرب قيمه بينه وبين الشيطان والشيطان عنده اعوان يشكو تعرجو من اعوانه البشريه كلها اعوان الشيطان الا من رحم الله قريب له من المؤمن الصالحين وقل وانصت عكسر من في الارض وما اكثر الناس كذلك وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم يحيكون اكثر الناس اكثر اتباع الشيطان الشيطان عبد كل شيء ولقد اضله بكم دين كثيرا جبلن كثير خلق كثير جبل وخلق خلق كثير بالشيطان الا اجينا وقسم امال الله قالوا مش ديل دونك لا اغوي النوم اجمعين قالوا الا لعباد اللي خلصوا العبودية لا تخدموا ما اقدرش ما اقدرش يقرروا بيجي ما يجي عفيتهم استهيت منهم لا مكترش. مكترش ميجي. ميجي منه. لا ما اقدرش لا اعطوا حق العبودية لك فانا ما استطيع لانا ذيك العبودية دي ما انجلت شوه بساقبه ديك انه جوب اللي كتبت بشيء اخي بسماء هيدا هي العبودية دي الله اذا خلصت لله فعال خلاص القنابل بالمدميرات متذكيرات ما يستطيع اكثر بشي بعد مين مي. انت في حماية مين مي. فهي ده قال الله امام ما بسحيش بسحيش على عدو الله لأوينهم اجماعي قال الله عز وجل في القرآن ولقد صدق عليهم عَلِيهِ مُؤْمْ لِيسُوا ذَنَّهَ ذيك الظن اللي اللي الله الله أنا صباي عليه ممتين ده أنا قابلي واللي في البدال وبنزوه ما بشي جوة البالابور أسكن داعي بشكل البالابور شكوش فيه شيطان هذا البالابور شيطان والتليفزيون شيطان والشارع عمره في ماذا يقع بصروا وقلوا له عن الشياطين كذا أولا ده ما خلوه شغل الارض أتسنو ده بالأقمر الصناعية عملها شن يدي الشياطين التجسوس الأمريكي الشياطين في كل بلد ذا بنعوسي كتبقى إذا اذا تكلمتي نعم و تيغيف هذا التنقلي ماشي بالترقب انا عامزك تشيسعي عن امريكا فرض جماعة ائمة كل شي في قلب الكماش علاش امريكا هي شطر الدنيا وهاد الطبقي عوان ديال شي قلنا يا اخوان علاش كان سوره قديم قلنا القران قسمات ديالو شريعه وقصص وتوحيد أعظم أعظم ما في القران وفي والحقيقه الكل يصب في في قناه التوحيد حتى القصص شو القصص القصص معناه الله يقول ها تسوحيد شو التوحيد توحد عبده توحد في نوعان الله سبحانه وتعالى وحده صفات وهو العبد الحق بالحق الله سبحانه وتعالى يحكي في الخصوص الناس دعتوا العبادة حقها ووحد الله حقه الحيد ارفع رايزه في الدنيا وصرهم في الدنيا وثم في الآخرة أحتو كبا كبيرا منهم من الصالحين من أسماء الطبيعة ومن اخبرنا أخبرنا عن الجزاء مع السوحيد والناس اللي خلفوه خالف الرسول وعاندوا السوحيد وحاربوا الله وشرعوا أشن لهم؟ امر في الدنيا والعذاب الآخر الاخره جزاء التوحيد وهؤلاء هذه الاوامر وهذه النواهي ما معناها معناها كان تطبق تمام التطبيق العبوديه الكامله للتوحيد فالكل يصب فيش في قناه التوحيد فالتشريعات كلها القصد منها هو ربط الناس بالله والتوحيد الشريعه اللي نزلت على اذى وعلى نوح وعلى موسى وعلى إبراهيم وعلى كل الرسول احتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن من ثم حسن الناس كله يفزكي تندد تتعلم تسألنا عبدوه هذا الرب وحده ونعبدوه يتكرمنا صفاته صفات, صفات. الناس وصفات نفسه فالشرعة كلها لأجل ربط الناس يقول لا إله عبد. شو المقصود هو الله وما أصلا من قبل كم الرسول إلا يوحى إليه أو نوحى إليه في إلا يوحى إليه أنه لا هو لا, لا لا ها الأول رجال أنه بعد صنعه جاب لا إله إلا وقال كل أولئين هل تفليحهم وحدهم وقالت تفليح. لا لحد الدنيا والآخرة لا إله كذلك هذه الآية الكريمة كتسجينه مغير في هذا السبب اللي كانت أعظم آية و الصورة صورة إيش صورة الإخلاص كانت أب... كانت تدرس صورة القرآن ليه لأنك تتكلم في التوحيد ولكن مش كل توحيد شطر التوحيد وإلا كانت تكون أعظم صورة كاتكلم في التوحيد إيش توحيد الروبوبيا واحد الشطر لهذا ما كانت هذه الآيات كانت أعظم سورة البقرة لأنها لانك كتكلف التوحيد بشي طريق توحد الربوبيه وتوحد الاولوه بل بدا اولا بدا توحد الاولوه اذا هذه الآية الكريمة جزاك الله أخيرا أولا اصنع في من صلى ما توش اقرا الله يجيب بخير هذا ورد نبوي الشيخ فهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما لنا ولا غيري شيخنا عندنا اللي صخر شي شيخ اخر ما يقتلوا له بعدا رزق الله شكو الشيخ الاكبر في دار الله طاهر اللي يعمل شي وستنحبوا بعدا الشيخ الاكبار اللي جاء اذن من ربنا وان تطيعوه صافي خلاص طبتي طاع الهدا من حين يتصل عليك شرط وجواب اذا ني اخوان هذه الآية الكريمة كل من صلى صلاه فرديه خرج معقبات سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 وثلاثين ثلاثة وثلاثين وخمسة 33 ثمانمائة ألف لا شحكة شيء آه سودو تسعة الفلوس أما الآيات الكلمة المرآلية والأدية النبوية لو كي سعب وعد يقومون نعم خلاص وجودها مئة ثالث ترهام شاسو كادها كادها إلى خيرها خلاص من حيني وذبا من أسبوعزك يتعرض لكي يشتب شغل هذا أبغل بيه المهم يا إخوان أنزل لكم فائد أخرى وهو عند النوم وهذه ورده في البخاري والنبي عليه الصلاه والسلام جاز كلف ابو هريره يحرس الزكوات لكن كتجمع وكتجمع فواحد النطاق خاص بالثمان واحد الواد اللي جاب 10 10 هو اللي كلف عند عليه الصلاه والسلام حارس الطاب اش بغا كيت الصراخه كيت شو هذا هذا الصوت اللي بدك يحصل شدد الحراسة وكان عزل أبدك في وهو كيحكي يحضي هرئيم يحضي وقع على عفوين والده على وحشي طالب أنو عملت الصناعي سواء كيف أملك يعمل يجب أن عزل يلد يلقط وهو كيف يحضي لما جاء آه تسديكة فسرق قالوا نمزه آشكي ها أشكاين. والصحابة وما عندهم عطف الحنان كذا قالوا لي ذاتي عندي ولد زن عنده شيء ثمنتاشر واتقول شهادة الله شيء بنت ولد زن أطول جل ولا لذلك ترشيهم في العالم سبع كونش من الشياطين الشياطين واحدة الأولاد اللي زن كذا بغير الأولاد الشياطين ما كناك يجيب ما في الدين ونعامسنه ويقتل الإسلام والمسلمين صافي خلاص المهم نعامس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 قال فتيا قدت أنه سيعد قال, بقاكي بقاكي عمز. قال, عمز. قال و... و... و... ما بتعون الصيناء عزو هذا كذلك قال مماشه القبس على مبان هذا أخي بقى كيسا بطور وبقى كيسا وهو بوس الناس قال عبت له قالوا واعطل على الفاضي عبص الله رسول الله كان ما بعل أسير قال رسولك رسول الله كنته وكذلك قال فتيا قدت أنه سيعد قال سيعد قدت أنه قال هو مماشه طرسوا تسلسات فراغ قادروا تطبقوا هو يسمحوا ابناء المدينه انا عم جيلعبوا بالتصريح الجببي طبقوا باب التطبيق اخي شكرا لكم اذا هذا شغل ابداكي زوجو ومش قاع رجلي قال وقال قالوا له سمعه قالوا له رشفه و ما حرص اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج الديني قانون الرفاهيه اللي احنا سمعتها قالوا شنو هي اقعد قالوا يديت ناس تقرا ايات الكرسي قالوا ممكن كيش يتصلط عليه شي ابدا منتبعنا أبداً فانت محفوظ وانت محروس ومحمي الحراسه المشدده أبداً ولا سمش ولا أكثر مش يصار منك أدلق الوهد قالوا مشو شو ولد وإذا جبرتني نكدب ليس خلاص المقصود يعني ليس صحيح تلقاه لأن الصحابة الله عليه عنده عندهم العلم في القمة العلم هو كل شيء يعطي ذاته ويعطي حياته وأجنائه خلاص لما لدى الصباح قالوا يا بر ماذا فعل أسيرك حكى القصه من أول قال قالوا صداقك وهو كذب قالوا يسليك الرصح يا حدي احنا عندنا الشهيد قال له قالوا صداقك وهو كذب كدب جرحان عم يصد الظن على انه دايما صداق هل يصدق فيها بالحق هو كدب ما ينزل الشلسان وعظه على الحق الحق أن الشهيد عندنا غير هذا جاءت عن طريق الشيطان والنبي عليه الصلاة والسلام بطبع عليه على أنه وهو نعم يعرف شكون كي, كي هو. هو كي يعرف اللي كي يقضع لي ببهول القنبلة ذي كي تترى شتناطين ببهول أين عمسك يا أخي الكريم جزاكم الله خير يعني أنصحه نفسي واياكم هو أننا إذا جينا نعصب ونقول سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين هو الله أكبر بعود الهاتين وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لنسيبه سينا عالي وبنسه سيدة فاطمة لما طلبت له العبد طلبته خادم الخاتب قال مش نور ليك عصب الخاتب وراء له ايش نعسو هشقول ايش نعسو قال علم ابي دخل والله ما ترسوها ولو ليس للصفين الليل الصفين كانت ليلا نقص المغربين بالصبح. ما الصبح على هذيك اليوم متل كتاش لما هادو. تقرا هذا آه، تقع الكرسي. عايز الكرسي الله يجزيه خير. وين اللي ما قنون في الكرسي؟ يكبر. الففاضن وما قسماجي اليوم سوار اليوم غام نفسي سحر. وعايز الكرسي مشي في السرعة شاء الله. الحلالش انا حسيت نفسي سحر لأنه عندي واحد شغله عندي واحد ترتيب الله يجزيه خير العند واحدة صيبت معكم ويتقدم إن شاء الله الهدف تفجير ثلاثة المقبلين ووإذا ما شئنا استسمن التي بعدها احنا معاكم إن شاء الله إحنا معكم تولا اللهم صل على النبي محمد وبرضه سبحانه سبحانك الله لا إله إلا الله إليك. سبحان ربي رب السعير يسفن وسلام والحمد لله رب العالمين